إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القائل ولا من البيت الحرام يبتغون فضل من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا